Book two 12 12 12 Germe Al-mashrubat Al-mashrubat Ash gariu Ana ashrabu انا اشرب شاي اش جيري كافا انا اشرب قهوه انا اشرب قهوه اش جيري مينيرالني فانديني انا اشرب مياه معدنيه انا اشرب مي معدنيه اتشرب شاي مع ليمون شاي مع الليمون ارتوجيري كافاس سوكرومي اتشرب مع سكر اتشرب قهوه مع السكر ارتوجيري فانديني سوليدو اتشرب ماء مع ماء مع الثلج Čia yra vakarėlis. tu žedu žadų Huna tu žed hafla. hafla. Žmonės gera šampana. Enesu jas rabūna šampania. Žmonės gera vina ir alų. Enesu Al jas rabūna hamr الناس يشربون خمر و ارتو جيري الكحولي اتشرب الخمر اتشرب الخمر ارتو جيري ويسكي اتشرب ويسكي اتشرب ويسكي ارتو كوكاكولا سو رومو كولا مع رام. أتشرب كولا مع رم؟ أش نميكس شامبانو لا أحب الشامبانيا لا أحب الشامبانيا أش نميكس فينو لا أحب الخمر أش نميكس ألاوس لا أحب البيرا L oaibalbyra kūdikis mėigsta pieną ar radija ju elradja ju haibelben vaikas mėiksta kaą ir obolu sultis Atuflu tuflų ju haibul kekaau uas يحب الكاكاو وعصير التفاح المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت